ملايين ويعلم ربنا النادي منهم كفتح النبي يا رب وعند الشعبان اللي كفيشر وشهز لبمسوا الصفر وحققوا اللي وعملوا حققوا عز وعز وعز وعز وعز وعز وعز وعز وعز وعز وعز وعز وعز علي seen nila b ji aalab pak seediya ali it jyam ma ليلي الكرم الجامع جماع من نجوم بيض من الأص بليل بينا في القدر شرطان وكل طيفه بطيفه تغالي عندي اكل الجمال على بستان يا عمي يا بحلاوة بنادي لحلحة على الأمانات بأصري مني يا رب إني لي عليهم لم قالوا اصر ياتي للغوالي هو الملك سابح في ملكوت في تجلي عليه الزاد في دولة أخرى لجل الكرب لجل الكرب سكنت سكنت أكل الطقروح ما مالوش مع عجل مالو ما مع قله تقى ماله مع بالذات واللي يشرب الشربت واللي يشرب الشربت يمزيدا يشحن دي حلو ويوزع على خحش مرة بحر المعاني غريئ أخب واحده ما شفت هي أصلا بحر الحياة بسوع عشان كعش حنيه البحر المعاني هي بحر الفايا والبحر بحر المعاني عشان كعش حنيه موكي موكي موكي أقول بحر المعاني فيه لك الخار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 في نساء تغطيته في نساء تشفيه في نساء من العلم تشفيه في نساء من كل حاجه شبعاشه في الطريق برضه مشتكم له ربنا خلاهم كده لا يقول عليك الا وانت على الاعناق محمود ولا اتركوك ما يسبكش الا ما جسدت عليك في احباب عاد في في احباب في في احباب يشوفوا يحبون يا لوم بسوق علينا بغداد لا لا تحملهم بغداد دي بتاع الناس على هي الله تخيب نارود من الحب الاخره في احباب عاد في احباب ثاني في احباب يسوقوا على بغداد والله لا يغير طب تختلينه ويستعلين جارين كل ياب السلام فالف في داية فالف داية خيا خيا السمحب عذاب هو همه همه همه والطريق فيه تبع يا عرف زي وليد روح روحوا علوه علوه همه ربوا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 الحب عظري نافري نافري الحب وكناب الحب, الحب حب, حب الحب اللي قل لك الحب ايه يببنك البيب لانه حب حب الحب حب حب وانبضر في, في الدوم مجابش الى الوقت احنا اهلا نقل سيدان السيادي اهل البيب خصب عني والله السيادي اهل البيب ما ايه تعملت عسواني والله عسواني ويعز اللي حبه اهل البطل جدها ادامه ليس اعراضك منك ولا اعراضك فلو اردناك فلو كل ما ويسن اللي حبها اللي بدك بداتي ويقدر يتسهرك عليا، يا عيال تقدر على صهرك يا ليال ويسن اللي عيشه في الطريق ده وعلى عيشه عايزه اللي يفهمني انت نورت يا سامع كل خطوه الف من نور سلام من بيتك ليس عشان خاطر الشغاف عشان خاطر الحنين عشان خاطر المد عشان خاطر صاحب الكل. <تصفيق> عشان خاطر بار بار بار عشان خاطر الشارع بتاع الجوال الجوال ايه كم مع اللحظه على الباب ويقولي يقول حج الظغر بما فيه فيه في اللي ألم زاد وضالك صهر الليالي وفيه اللي بيبكي بقلب ولا فيش جمع فاني وفيه اللي انصلح حاله من عند الكريم يرضيه وفيه اللي دحقه في البداية لكن في الجاية دحقه عليه. دح مانا ينازل حي الكراب حازر من اللي فيه تصح صحب الحي حي وادر باللي بي مريد لدخل الحمام زي الهند دي جتي شطين دو كسر رضا هيصغر جامع ما فيه ويدخلي حمام الرجال هيصغر باطن المخفي طه بحر العالي طب ارينا لي بخف وحدي امشي فيه من غير موال يرسيني على سيدي اللي بي يوم اطلب لك مني ومنك غير القموتاخ في اصلي الليل طروا وع اصلي الليل طروا وع Que ele é no livro تأسين ساعه تاسين الارزاق ربنا بيقسم فيها الارزاق براحتك وشوقه ساعه كده ترد دول وقت, وقت مرور وابن المدد السليم يا عمي ابو حلاوه بيظهر على وشه اللي راح. كنت ملايين بيرجع انك كنت مع طول العمر مع انك تتعامل مع انك النبي مع انك تتعامل مع انك تتعامل مع انك تتعامل مع انك تتعامل مع انك تتعامل مع انك تتعامل مع انك اهل البيت Yeah. تغضحي <تصفيق> بدلوا يا عيلي <تصفيق> لا تكتر عوزني You delay me. I'm a little regret. I'm قمع عادان عادين متوضعين عادين متوضعين لكنهم في العظم لكنهم في العظم بيسبقوا البشاوات مش بقى قلب رفعوا ايديهم ايديهم من تنقضلهم الحاجات يا باي يا باي شيخ الحب يا عمي يا بحلاوة يا عمي يا بحلاوة و من الحب الحب على إسبان الحب على بالجبال شاهد كمال الزن بعينه نظر عينه بالنظر عيني بالعين تجلي آمن و أمم بجاني آمن و أمم بجاني لم رأى الآيام I'll go up to heaven, up to heaven, up to heaven, up to heaven, up الفهد الهم بلاش ما يروح الهم بلاش ما يروح امني يا اللي تعش اسيتنا يا اهل الفضل السياده يا اهل ال قولي يا عين حزيني عزيزي الفان قالوا البلاج ما يرى قالوا البلاج ما يرى احنا على الندجار احنا على الندجار انقصر الحي ختمه يا باي ابو شيرا يا باي بسمائي يا دلع يا دلع يا دلع الحي ختمه وني ما دكت سليم يا دلع يا دلع اللي في المقام قاعده Ya my brother, you're my brother, you're my brother, you're my brother, you're my brother, you're Ya brother, you're Mama Ya you're my brother, والذي دمك شرباء أصل العطال حزار أصل القبول لمحاء ماما يا يبي بشوار أنا عجبي على بنت أنا عجبي على بنت بنت شيل اللي جاي لي ايوه كده انت في الهواء قل وفاه اللي ترعيني في النظر اللي ترعيني في النظر يصححني دي معاك قوي يغيب كل لهاني كل يا بقل لي لوه آه يا فرح يا فرح آه يا بيا يا ما يا عمي يا عمي يا, يا وزير حلمي يا با يا ابو عريس يا وزير كل يا بعيني يوجي يا بابا يا بابا يا سائل الحب يا سائل الحب يا, يا عمي يا بو جيس مين زيك مين يا وردة في البساتين مين بابا مين يا وردة في البسفي اللي نفتاحها انا يا من ربي المرجي ابو حلاوه يا من ربي المرجي يا اي ابو السيد بابا بابا يا ابو السيد يا سبع الشباك يا ابو امرك قولوا يا ابو الأمر اليكو يا ابو عيني وصلي يا قلب لو يا ابو عيني وصلي يا قلب لو الصبايا مصبعل اللي جاي سيدي يا بالاحوال ela hojeizou o amor, nãoكن muita paz como coloca o diabético? o diabético que você muda como treats o يا كسم و خميري أبايا أبايا عزيز يا كسم و خميري يا ساكن حي يا ساكن حي أنا والله بحب عيش و متعلق هعيش وغموت على حب. حب. حب. كده كده يا متعالحوا قال حب الشيل حقه حب كنز كنز يا تربي الغالي يا تربي الغالي يا قصيبه يا عمي يا ابو جاس آه آه آه آه يا طه يا طه يا طي يا طي يا طي يا طي يا طي يا طي يا طي ان وردي حلو اه الا سلطان انا سلطان انا اسند كل الجرح انا شوك كل الجرح انا شوكي سلاحي انا شوكي سلاحي ملكك بالقهر انا خفت لملكتك اللي لملكه بالقهر اغيب عنكم سانه واخبر حياتكم شانه اغيب عنكم سانه واخبر حياتكم شانه واما I'm not gonna lie, I'm not gonna lie, I'm not gonna lie, I'm not gonna lie, مهما ينمون الناس نمره ما يهن على إخلاص مدام بنحبك ياه مدام يا حمل الغلال. يا حمل الغلال. يا عمي يا أبو جاسس يا عمي يا أبو جاسس ما دم نصيبي كده ما دم نصيبي كده يا بيب الصباح أنا صابر ورذيب أنا صابر ورذيب يا مي يا مي يا مي يا مي يا مي يا مي يا يا عم يا ابو حلاوه يا مي يا مي يا مي شفت منوع منوع دي ومرار القرى ومرار المرار اللي لي جاي وانا صابر ردي وانا صابر ردي حبيب ليا ايشي ايش كيف بالزمان زمان ما له شيء امانه زمان ما له شيء Eu sei se é isso, eu moro pra me ceder Eu sei se é isso, eu moro pra me ceder يا باعتيني جليل عاشرت على المعروف عاشرت على المعروف طلع ليلي تنى طلع ليلي تنى ليش الكسوف في ها الدنيا ري ما اشوف ولا عارف شو يومه اكيد يلي مشو طبي ولا عارف شو يومه على قل لي يا بهي السناي على قل لي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 من علي يديه على اللي عاشقني طول على اللي عشقت طول مش مهلي لي الشغله على مسك بي طربك يا بابا يا وزير السيسي بابا يا وزير السيسي Apa ya, papa ya, apa ya, papa ya, انا صغران الليل على بابك يا بجاسس انا صغران الليل على بابك يا بس باع انا بنعي على حالي انا بنعي على حالي ما هدى ابو الاحوالي حالي حالي انت ابا الاحوال خليت حالي حال انا بنى على حالي علي العوش الدوار علي العوش الدوار دواه فيس ابو يا قلب يا طيب يا ابو سبع هسالك يا ابو الجيش هسالك قبل احوال بسالك ما عدت شدو لحالي ما عدت شدو اللي يعالي بشارك الامانه انبعت بي واشتري غالي عشان انت غالي أبو جاسم غالي يا بو سمعين غالي اللي بيق واشتري وشتري غالي وحافظ على وده حكيم ودري رجال ودري رجال ما هنفمسنا الرجال ودري جال غالي أوسي كيامو بتالي يا لي يلي من حب بابا يلي من حب بابا من حب بابا خالي ما تقعد مع الخالي ابعد في ريح مبتلي سزق من العالي سزق من العالي ساعدني يقول آه ساعدني يقول آه يقضي كامل على بالي يقضي كامل على بالي آه يا بابا آه يا بابا يا ابو قصي بع و قال أتعبتني اللي قال أحلفت وعدتني أحلف إن وعدك أحلف إن وعدك يا بيسي يا بابا يا وهم. عيش وهام متعة حب يلي مغزيني حب عيش وهام تود حب يلي مغزيني حب لما كوني حب لما كوني حب يا عمي يا أبو بس تعالوا بصوا شوف انظر على المدشوم والله اولادك يا والله اولادك يا في الساحه منورين زي العلم باينين في الساحه منورين لعنى البيلي يابا يابا يابا اسماعيل يابا يابا يابا يابا يابا لما انكود بالحول فنسى ببعين رح تلطبيب لجرار رح تلطبيب لجرار عمي يابا سيس اللي كان على عيني رحمي لك اللي لله يا طبيعي وصف بالقلبي داوا وصف بالقلبي داوا يا عم يا مهومة يا عمي يا غموس وصفق القلب دواه صخر دم عيني صخر دم عيني منك الاه يا طبيبي منك الاه يا وصفق القلب دواه وصفق القلب دواه صخر دم صزر دماغ انا هبك على الدراء والنابك على اللي داي احترتي من حب احترتي من حب انا هروح فيك من حبك يا الله انا هروح فيك من حبك يا رب هروح سس ايدي احضرتي يا عيني بعد الحبيب عني يا عم يا مشيح بعد الحبيب عني نار جوه القلب قلبي التكويني يا عمي يا حروري انا هشكي من الميني يا مربي المرديني انا هشكي من الميني يا عمي يا ابو امر حبك علي يا ديني يا رب يا يا علياتي يا طيب اسماي حبك علينا وفرق يا اكبر على العالم حبك علينا وفرق يا اكبر على العالم يا عم يا ابو باس انا هشكي لك اللي, اللي عليه دي حبك عليه دي وحيت أبو عبدلي وحيت أبو عبدلي وحيت أبو عبدلي بتوجزره عيني مهما يلدوني. سلام الناس رش ما يدل لناش مدام تنحفك يا رش رش ما يدل لناش مدام تنحفك يا رش يا لحم قلبي يا يا لحم قلبي يا يا لحم قلبي يا وسعي جرحاني يا وزير الحني يا وسعي جرحاني يا, يا, جرح يا وزير الحني واحبر تروح كل المباني طار كل المجري طاب من دواء ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا مش لاقي دو يا ابو عازم حدميه اروح لمين اشتكيلي أب عبد الجلي، أنت الهن والهي، يا يا بعيد. يا يا بعيد. أنت ما ويا ما ويا هتشفسي هتشفسي ترمي الحلم لالي ترمي الحلم لالي يا ابي يا اسماعيل اسماعيل ارمق في الهوى بالفي يا ابو عان ارمق الهوى ولا اللي بعدك لي ولا اللي بعدك لي آه يا بيا يا آه يا بيا يا بيا يا بيا بيا بيا بيا بيا يا بين يا بين يا بين يا بين يا بين يا بين يا اللي منار الوعي يا عطيه يا بين يا اللي منار الوعي الوعدك وكيفي الوعدك وكيفي عليك امتى تحن عليك يا وزير الحلي امتى تحن عليك يا وزير الحلي من جرحة عالجير عليل على المشرح عليل على المشرح يا عطيات يا عطيات يا عطيات وهدي عن القبول الطريق يا بيك اسمعي دوه معي انت بيدك يا طبيب الهوى يا طبيب الهوى شيل عنك تالت اي يا وعدي والله اي يا وعدي واضوا وعدي يا ربا لازم العيون رأيين انت تبع الجميل يا رب المردين لازم العيون رأيين امان يا الكلوم على, على الزمن مسكين، هو الزمن بيدري، هو الزمن بيدري. بابا يا بابا وزير ماما ماما ماما ماما. رأي ستي تاوي، رأي ستي تاوي. يوم نجدة المنجاة ماما يمو الحالة يا نجدة المنجاة والله يم العمل العام يا عمي أبو حلاوة والله يم العمل العام يا عمي أبو حلاوة بتجمع الأحباب أنا بابك واقفين مستميين مستميين نظر يا مكلمة اللي عارفة يا مكلمة دير النظر يا ألو الذاري ألو من النبي، رب الكبير بوجه اسمه قال ابو كان الكلام من نبي كان الكلام من واجل يا بايا اه يا بايا اه بايا يا بايا يا بايا قال قالوني سيدي يا بلعالمين قال سيدي يا بحب قلبي لغيري بعشقني لغيري انا بقدر من يا Yusuf, mini lay lay lay, ya ba Sheikh Borahi, raj ta lay el bil bil bil bil bil bil bil bil bil bil bil سبب الحب ليلي الحب كله خليلي سبب الحب ليلي الحب كله خليلي انا بضرب العين رديت علي البدر الوصال كل قلب طالب به وصال مهري بدل الدنيا بدل الدنيا يا عمي يا ابو نص يا عمي يا ابو نص يا عمي يا زعفران يا عمي يا زعفران يا ابو يا عم يا ابو يا عم يا يا عم يا قلبي بدل, الجنين بدل الجنين قالت مهري مش مال يا فقير خالي يا فقير اللحوان أنا مجري ألف انصل أنا مجري ألف انصل ألف انصل ألف انصل عدم عال سبس شرق الوحل شرق الدرويش الوغن يا عم يا أبو الأمر شرق المحب الوغن شرق الترويش الوغن ما يكونش ديني ما يكونش ديني بينك بنخلي سير لي سير لي سير لي بس اكيد شعل هي بس اكيد شعل هي لها لا تجي زي الظلام لها لا تجي زي الزيل وين مشي شلبي اكيد ايش الكشبي عيقه قايري عم يا ابو عيني يا طول عيني يا طول الوسط من خالص السنين رسالت ليني عم يا وشافت شافت ورا الحيط الحت حرامي يا ابي يا ابو عين ورا الحيط الحيط حرامي خرس بتاع عين اداري بتاع عين إداري الهي ملكوتي البُطِجَ بارود شخص المحمدي كفر صاحي قوي تُمْضِيله على الجواب على الجوابِي أبا يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا تُمْضِيله على الجواب على الجوابِي يا سبحانك يا إلهي يمشي يا يمشي على الماي إيه مش يا ابو عبد الجليل يا ابو عبد الجليل بكاع على حنين بك تعالي قلبي وتغزل صحاره الا ولا ودي عزه بلدك عزه ألاكوه ويكون كل اللي نميك كل اللي نميك بيكي بختم الله بيكي بختم الله اللي وراه أصدق صلي وردق وقل عاقد النيل صح صد صلادي عميل. كل عميل. اولاد الشغالي والحب مجدي ناصر عبد الشيخ علي كل اولاد الشيخ علي اللي ضحيه ومطبعات قصه علينا عليه علينا يا ديا ابو عبد الجليل من لي لا سبني عمل الصياد و بس همي يا So I let it see. Buss up, buss up, يا بو خلاوة يا بو عازل بصصص أبا محمد بصصص يا بو عازل بصصص شيخ بلال بصصصص يا بو بلال بصصصص في شحانه بالصبصه يا ابو عازب بالصبصه يا احمد بالصبصه يا ابو عازب شيخ سعيد بالصبصه يا ابو عازب بالشش ابو راهي بالصبصه يا ابو Ele é lhe passar, amém e abumou-nos Ali é lhe passar, e abumou-se é passar E abumou-se é passar, sigo só, e abumou-nos E a يا بو جه سي سوسو يا بو اسماعيل دسوسه ابعدي لي الشمس يا عطيه سوسه سوسا صبصب زيديو سوسا صبصب يا حداد بصصب يا بشيح على جمع الأحباب الحاضر من على جمع الأحباب الحاضر من ولا قل القرآن، لا صو صي عين، على في صلحان. سبحي يبارك يبارك عودا وتعود لبخير. سبحي يسنا عودا وتعود بخير سبحي يا <تصفيق> شيخ دلال عودة تقضي وخير طب هيا بالبنجة بردنجار يصيد من يا رب السلام كلنا ومن فينا قد حلا وادي الوالي جاي تطلنا حينا وادي الذكريات تطلنا رحينا الله جل جلاله الله جل جلاله الله وسلم وبارك عليك إن شاء الله مفتوحة أولي لديه في نفس المكان شيخ عاد العسكري وعودنا يا أحباب وعودنا يا أولاد أبو عزب جميعا الحي اللي فيه كل أحدا باسمه عادة تنقطع والفتح الحضرة في ربنا يروح الجميع لجميع مجدور الخاطر وعادة تنقطع في الزيادة عودنا يا شيخ زغلول حد محمد أبو عزب حبيبي الله يرحمه Well, Phil, yeah.